مورد الظمآن في رسم أحرف القرآن ومتن الذيل في الضبط نظم الإمام المقرئ محمد بن محمد بن إبراهيم الشريشي الخراز رحمه الله الحمد لله العظيم المينني ومرسل الرسل بأهداف نبي ليبلغوا الدعوات للعباد ويوضحوا مهايع الإرشاد وخاتم الدعوات والنبوءة بخير مرسل إلى البنيئة محمد دشار في الأفيل عليه الله من رسول وآله وصحبه الأعلام من صادع الفجر وعن الاظلام وبعد فعلا ان أصل الرسم فبات عن ذو النها والعلم في الصوح في الصديق كما أشار عمر الفاروق وذاك حين قاتلوا مسيلمة وانقالبت جيوشه منهازمة وبعده جراده الإمام في مصحف ليقتدي الأنام ولا يكون بعده وكان فيما قد رأى صواب فقصة اختلافهم شهيرة كقصة اليمامة العسيره فينبغي لاجل ذا أن نقتفي مرسوم ما أصاله في المصحف ونقتدي بفعله وما رأى في جعله لمن يخط ثم الجاء و جاء آثار في لقدي داء بصحبه الغرذ والعلاني منهن ما ورد في نص الخضر لذا بكر الرضي وعمر و جاء على الأموم وهو أصحابي كالنجوم ومالك حظ على الإت سباع لفعله وترك لبتداعه إذ ما السائل من أن يحدث في الأمة نقط ما قد أُحِدَّ. وَإِنَّمَا رَآهُ للصبيان في الصحف وَالْأَلْوَاحِ للبيان والأمهات ملجأ للناس فمونع النقط للالتباس ووضع الناس عليه كتبا كل يبين عنه كيف كتبا أجلها فعل فقد أتى فيه بنص مقنع والشاطبي جاء في العقيلة به وزاد أحرفا قليلا وذاكر الشيخ أبو داود رسما بتنزيل له مزيدا فجئت في ذاكبها ذرى جزيل منهن بلفظ موجز وفقا قراءتي أبي رويمي المادني بن أبي نعيم حساب ما اشتهر في البلاد بمغرب لحاضر وبادي وربما ذكرت بعض احرف مما تضمنا كتاب الموصفي لان ما نقاله مروي عن ابن لب وهو القيس وشيخه مؤتمن جليل وهو الذي ضمن اذ يقول حدثني عن شيخه المغامي ذي العلم بالتنزيل والاحكام جعلته فالصلى مبوبا فجاء مع تحصيله مقربا وحنفه جئت به مرتبا لان يكون البحث فيه أقربا وفي الذي كرير منه اكتفي بذكر ما جاء أولا من أحرفي منوعا يكون أو متاحدا وغير ذا جئت به مقيم ذا وكل ما قد ذاكروه من اتفاق أو خلاف آثروا والحكم مطلقا به إليهم أشير في أحكام ما قد راسموا وكل ما جاء بلفظ عنهما فابنوا نجاح ما عدان راسما وأذكروا التي بهن فاردا لدى العقيلة على ما واردا وكل ما لواحد نسبت فغيره سكت ان سكت وإن أتى بعكسه ذكرته على الذي من نصه وجدته لأجر ما قصى من البيان سميته بمورد الضمآن ملتمسا في كل ما أغوب عون الإله فهو الكريم باب اتفاقهم ولاضطراب في الحذف من فاتحه الكتاب وللجميع الحذف في الرحمن حيث أتى في جملة القرآن كذاك لا خلاف بين الأمة في الحذف في اسم الله والله لكثرة الدور والاستعمال على لسان لافظ وتاني وجاء أيضا عنهم في العالمين وشبهه حيث أتاك الصادقين ونحو ذريات مع آياتي ومسلمات وكبيناتي من سالم الجمع الذي تكر وراء ما لم يكن شديد أو إنه براء فثبت ما شديد مما ذكر وفي الذي هميز منه شهرا في التأنيف في كليهما والحذف عن جل الرسوم فيهما وجاء في الحرفين نحو الصادقات والصالحات الصابرات القانتات وبعضهم أثبات فيه لولا لو وفيهما الحذف كثيرا وأثبت التنزيل أولى يابسات رسالة الأوقود قل وراسيات رجى حفبته وباسقات وفي الحوارين مع نحسات أثباته وجاء رباني عنه بحذف مع رباني ثم بنات في ثلاث كلمات في النحل والأنعام مع له البنات وفي صراط خلفه وسوءات وعنهما روضات قلوى وبينات منه ثم فاكهين كيف أتى وفي انفطار كاتبين ومقنع بآية للسائلين وأثبت التنزيل أقرى داخلين وبعد واو عنهما قد أثبتت لدى سماوات بحرف فصلت وحذفت قبل بلا اضطراب في كل موضع من الكتاب وأثبتت آياتنا الحرفان في أونس ثالثها والثاني والحذف عنهما بأكلونا وعن أبي داود فعالونا كيف أتى ووزن فعالينا كلا وعنه ثبت جبالينا وعنه حذف خاطئون خاطئين بغير أولى يوسف وخاسئين ثم من المنقوص والصابون ومثله الصابين مع طاغينا وفوق صاد قد أتت غاوينا ومثله الحرفان من رعون وعنه والدالي في طارونا فبتل وما حذف منه النونا فعنه حذف بالغوه بالغيه وصالح التحريم أيضا يقتفيه وللجميع السيئات جاء بآلف إذ سالبوه الياء وليس مشتريط من تكروري حتما لحذفهم سوى المكروري وإنما ذكر فقد أتى الحف بلفظ الفاتحين على فراده ولفظ الغافلين ومتشاكسون ثم الخالفين والحامدون مثلها وسافلين وحاسرات غامرات قربات وحرف م مع معقبات اورادها مولى المؤيد إيشان وها هنا استوفيت في الجمع الكلام القول فيما قد اتى في الباقرة عن بعضهم وما الجميع ذاكره وحذفوا ذلك ثم الأنهار وابنوا نجاح راعنا والأبصار عنهما الكتاب غير الحجر والكهف في عن قبر وما على فض اجل في وأول واول النمل تمام العد واحذفت فادوهم يتامى ودفع كذا بتنزيل فراشا ومفاع وعنهما الصعيقة الأولى أتت وعن أبي داود حيثما مع الصواعق استطاعوا الألباب ثم الشياطين ديار الأبواب إلا الذي مع خلال قد ألف رسمه قد استحب بالألف والحذف عنهم في المساكين أتا والخلف في فان العقود ثابتا وحذف التارى تمورها حيث يقادعون والشيطان كذا الشياطين بمقنع أثر في سالم الجمع وفي ذاك نظر وعنهما أصحاب مع أسارا ثم القيامة مع النصارى وبعد نور مقمر أتاك حشوا كزدناهم وآتيناك والأعجمية كنحو لقماد ونحو إسحاق ونحو عمران ونحو إبراهيم مع إسماعيل ثم تهاون وفي اسرائيل فبت على المشهور لما سولبا من صوره الهمز به كتبا وباتفاق اثبت داوود اذ كان ايضا واوه مفقودا وما اتاوه ولا يستعمل فالف فيه جميعا يجعلوك كقوله سبحانه طالوت ياجوج جوج ما جوجا وفي جالوت وعن خلاف قل في هاروتا هما نقارنا وفي ماروتا لكن بميكالة كفاق الحوذفت مع أنها كلمة ما استعملت ولا خلاف بعد حرف الميم في الحذف منها ما في المرسوم وصالح وخالد ومالك وفي سليمان أتت كذلك طغيان نموات كذلك بني نجاح وعنهما في الحجر خلف في الرياح وسورة الكهف ونص الفرو وقد كذار ابراهيم عن سليمان والبكر والشورى ونص المقنع بالحذف في فلا في عن تتبعي وجاء اول الروم بالتخير لبني نجاح ليس بالمأثور وكل ما بغي عنه فاحذف ولفظ احسان اتى في المنصف مع شعائر وجاء حلف ديف نص تنزيل بغير الاولين حيث أصابعهم والبرهان نكالا الطاوة ثم الإخوان إيايا حافظوا وباشروهن ثم تراضوا ضوات كذا اصابتهم اصابتكم وما اصابكم لدى الثلاث كيفما في كيف ما نفاق للايمان والاموال ايمان للعدوان والاعمال ثم مواقيت احقت والده ولي ابي عمرو من المعاهد عاهد في الفتح وأولى عاهد وكل غالب نجاح وارد تجارة أمانته منافع غشاوة شفاعة وواسع شهادة فعل الجهاد غافل ثم مناسكا والباطل وطمن الداني منه المقرد ونيعق وباطل من قبل ما كانوا مع مع المثنى وهو في غير الطرف كرجلان يحكمان و لابن نجاح فيه ثم قد جاء عنه في تكذباني وفي الاخير الحذف من نداء رجاح عنهما ونحو ماء واحذف بوعدنا مع المساجد وعن ابي داود ايضا واحد وكيف ازواج وكيف فالوالدين وفي العظام عنهما في المؤمنين وغير أول بتنزيل أتي كلا ولعناب بغير الأولين لكن عظامه له بالآلف وكل ذلك بحذف المنصف والحذف عنهما بهمز الوصل إذا أتى من قبل لهمز الأصل من نحو وقت فأتي قل وفاسألوا وشبهه كنحو واسأل واسألوا وقبل تعريف وبعد لاني كان الذي لدار لإسلام وبعد الاستفهام إن كسرت كقوله يدي أستكبرت ولدخ I love you. وفي خلف يرسموا لبني نجاح في أفد تخطبوا وحذفوا بسم الله عنهم واضح في هود والنمل وفي الفواتح واغفل الداني ما في النمل فرسمه كهذه عن كل كذا وقاتلوهم في الباقرة وقبله ثلاثة مقتافرا وآل عمران بها الأخير وفال قاتلوكم مأثور وموضع في الحج والقتال ثمان أحرف على التوال قولا تشابها وإن تظاهر تظاهرون وكذا تظاهر وأطلق الجميع في التنزيل بأي ما لفظ على التكميل والموصف الأسباب والغمام قل وابنو نجاح ما والبكين قد وما على من ذكره تتبع نجلو نجاح موضعا فموضعا كنحو الإصلاح ونحو علام سواق الإصلاح وأولى ظلام تلاوته وسبل السلام ومثلها الأوال من غلام وكل حلاف غلاب اللهية ومثلها التلاقي مع علانية ثم فلان لائم ولاذب واطلقت في منصف فالكاتب مخير في رسمها وحوذفت في مقنع خلائف حيث اتت كيف ثلاثون ثلاثه ثلاثه سلاسل وفي النساء وثلاث ثم خلاف بعد مقعدهم لكن أولئك وقل لا وفي الملاقات سوى والتلاقي وفي هلامين وفي الخلاق وفي الملائكات حيث تاتي واللات ثم اللائي ثم اللات كذا إله وبلاب وبلاب غلام والآن وَالآنَ إِلَى فِيمَ عَنْ ثُمَّ سلام وكلهم في الجن لا نذاكروا بآلف حساب ما قد آثروا وأوكلاهما بخلف جاء وليس يرسلون فيه ياء فإن يكن ما بين لامين فقد حذيف عن أي ثورت وما أتى تنبيها نون داء كقوله هاتين يا لساء وليس هؤموا وغاتوا منها لعادم التنبيه فعلا منها ولفظ سبحان جميعا حوذفا لكن قل سبحان فيه اختولفا وكاتبا وهو الأخير عنه مما ومقنع لدف ثلاث مثلما ومن نجاح ثالثا قد اس والأولان عنهما قد ساكتا واحذف يضعفها لدى النساء ومعه للداني سواه جائي وذاكر الفلفاء بأولى الباقرة ثم بحرفي الحديد ذاكره ولي أبي داود جاء حيثما إلا يضاعفها كما تقدما وفي العقيلة على الإطلاق فليس لفظ منه بالتر فساء في منال عمران إلى الأعراس على وفاق جاء أو خلاف والحرف في المقول في ضعاف وعن أبي داود جاء ضعاف يصالح أقوال ولضوان وعنهم مراقب وسلطان مبام بارك قه ومقنع تبارك مبارك وبنو نجاح بارك وعنم من صاد اتى مبارك ثم من وجاء عنهما بلا مخالف في لفظ بارتنا وفي مضاعف وفي ثمانين ثمانية معا وفي ثمانيات أيضا جو معا ولي ولأبي داود والقناصير أعقابكم بني غض والفعل من نزاع وتنازع تنازع او الجدال قل بلا منازع فاحشه وعنهما اكابرا ومثله في الموضعين طائرا كذا ولا طائرين ايضا جاء وانما طائرهم سواء وقال طائروكم في النمل وقرن في الإسراء تمام الكل إلا إناثا ورباع الأولى كذا قياما في العقود ناقلا وبالغ الكعبات قل والأنبياء فيها يسارعون أيضا راويا وستة الألفاظ في التنزيل محذوفة من من غير ما تفصيلي وعنهما قاسية وفي الزمر وفي فرادى عن سليمان ما ربائب كفارة يواري ميراث الانعام معوالي اثابكم اثابهم وواسعه كذا الموالي كيف جاءت تابعا ثم أحباؤه ثم عاقبه وآت حاجوني كذا وصاحبه جاهلة مع الفواحش وفي حرفاي لبكاري وقل في المنصف عداوة وغير لولوارد لبني نجاح ومع مقاعد ثمّ تراظيتم وأفعومهم وهم على آثارهم كلهم كذا سَعَلَ عَقَدَتْ وَالخُلْفُ لَذَا أَرَيْتَ وَأَرَيْتُ مُرُوفُ وَجَاعِلُ اللَّيْلِ وَأُولَى فَالِقَ وَحَذَّ حُسْبَانًا وَلَقَى خَالِقَ موصف وعامل والإنسان قض من التنزيل كل والبهتان وجاء قل ففارق الإصباح عن الذي وزائنا نجاح واحدث سكار عنه قل والولدان وعنه ما في الحج جاء الحرفان وعنه في رضاع النساء ومنصف بالموضع الجائي وعالم الغيب لكل بسبها وليس والتاني سواه نوسبا ما جاء من أعرافها لمر يما عن الجميع أو لبعض نروسما والحف في التنزيل في بياتا وفي وفي رفاتا وفي تقاطبني وفي دراهم وفي استقام باخع وعاص ويا توارى وكذا أواه بضاعة وصاحبي حرفاه أسمائه رهبانهم موازين ومنصف بصاحبي ولم يجد في سور التنزيل إلا بلا منجر في التنزيل وفيه أيضا جاء لفظ كاذب ميقات مع مشارق المغارب كلا وقد جاء كذا كفيهما لدى المعارج ولكن عنهما وكاذب في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 سلفا وليس بعده الف والحذف في الأنفال في الميعاد وعن أبي داود في الأشهاد وباسط في الكهف ورواد معا ثم بها القهار أيضا واقعا ثم سرابل معا كاف جدال نسطع وقل أثاثا لواقح امامي أذانوا بتوبة عالية الألوان غطبان جاودنا وفي صلصال وشوف عاؤنا له النتالي وجاء في الرعد ونبل عنهما ونابئ لفظوا ترابا مثلما ثم تصاحبني وفي الأعراف قد جاء على خلافي ومقنع قرآن لا يوسفي وزخرف ولي سليمان احذفي والنون من ننجي في الانبياء كل وفي الصديق بالإخفاء ثم القبائث وخلف زاكية وعن أبي داود حذف غاشية يستأخرون غاب أو إن حاضرا بغير العراف وكل ذكرا بموصف وعنهما في ساحري في النكر غير الذاريات لاخري وقيل بالإثبات كل يعرف وعن سليمان أتى المعرف وعنه في لساحران الحمد وعنهما في ساحران الخلف وعنه حرف حاشا مع تبيانا معايش اضغاث مع أكنانا كذا رواسيا والاستئذان فعل المراودات والبنهان وذاكر الدالي وزن فعلا بآلف فبيتت كالعدوان وليواطئ بخلف قد رسم لبني نجاح عن عطاء وحكم وعنه أيضا عن عطاء أمزي حفو أذاقها بنص النحلي وهكما من مريم لصادي على الطراج وابل الطراج تساقط حذي السامرا وباعد وعن ابي داود والقواعد ثم فواكه وفي أعمامكم وجاء في الأحزاب في أفواهكم أصنامكم كذا مع الأطفال أمثال ننتازه مع الاخوال شخيصه خميسة مقام يو إكراهه النشاط إن صوام أصوات واستأجرتا ومنصف كادت متار سنتا وابنو نجاح شاهدا إن نوصبا يا سامري وتماثي لا سبا مغاضبا والعاكف المعرفا وعنه لوثان جميعا حوذفا ثم محاربا وبضطا في أدعيائهم لدى الأحزاب فاكيهة واحذف له أساء ويا لم لامتراء وفاستغافه كذا كروسما عنه كذا عبادته بمريما وعن أبي عمر انفصال لقما أبي جاء الحرفان ولا تقف دارك يدافيا والحذف عنهما بخلف واقيا فلا ثم معا معن فيها سراجا وابن الصادي وذلتي لا كه وفي بقادر في الاولين الحذف مع تصاعد The cat sat on وحيث ما بقادر بالباء لبني نجاح جاء باستيفاء كذا حرام الانبياء عنهما وهل يجازى ومن هذا حيث ولم يجكم هذا نعني لو ولا لبني نجاح إذ سواه ناقلا وعنهما في فارغا دارك وفي جذاذا قد أتت كذلك وأيها الزقروف والرحمن والنور فيها جاء بعد الثاني ورسم لول اختير في جاءنا وفي تراء عكس هذا بنا القول في المرسوم من صاد إلى مختات من القرآن حيث كاملا واحدث مصابي حامعا وإذ باطل مني نجاح خاشعا والغف فَكِذَابَنِ الْأَخِيرَ كُلَّ وَعْنُهُ مَا أَسَاوِرَهُ أَفَارَةٌ كُلْ مِثْلُ مَا وَأَنْتَ دَارَكَ وَفِي عِبَادِهِ ثُمَّ لَهُ عِبَادَ نَابِ صَادِي أَضْغَانُنَا الْوَاحُ وَفِي لَوَاقِعٍ وَعْنُهُ مَا الْخِلَاقُ فِي مواقع كذا ولكن ذاب ايضا يوسل بمقنع وعنهما عليهم بالحذف مع ختامه كبائر وبنو نجاح واعيه بصائر كذا المناجاة له قد وقعت وخلف ريحان له في واقعت ومثله المرجان عنه قد ارسم عن الخراسان عطاء وحكم وعنه في أقواتها قد حوذفا كذا النواصي عنه ايضا عورفا وما أتا في الذكر من خاشر طبيعتي معا تمارناه مع كذبتي في سورة العلاق قل والمنصف أضلاقه وابنو نجاح يحذفه أغانى للألقاب مع تفاوت ثم ينابيع حطاما قانت ووزن فعال وفاعل ثبت في مقنع إلا التي تقدمت القول في ما الياء بكسرة من قبلها اكتفاء والياء تحذف من الكلام زائدة وفي محل اللام من لام الله ثم المتعال والداعي مع يأتي بهود ثم صال وغير أولى المهتدي والبادي يسري فما تغني ووادي الوادي وكالجواب والتلاق والتناد ثم الجوار وينادي والمناد ونبغي في الكهف وهاجي الحج والروم فانيون سن نجي وما أتت ذائلة فخافون وفارهبون واتقون ثم أطيعوني تكلموني متاب يسخيني وتكفروني يهديني يشفيني يكذبوني تؤتوني يحيني وكذبوني وفي الأوقود اخشوني مَا تستعجلون حضار أو غاب عقاب يقتلون دعاء إبراهيم مع تبشرون ثم تشاقوني دعاني تنظرون أشركتمون اعتازلون تقربون ليعبدون تفضحون ترجمون وغير ياسي نعبدوني يحضرون آتاني الله ارجعوني يطعمون ترديني إن يردن مع إن ترني والتابعون زخرف ومؤمني أولى من اتباعني فأوسلون ثم بهود تسألني ينقذون ثم تمدون لما تتابعا يهدي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 ثم عذاب صادي وفي المناد نحو يا عبادي وثابتت في العنكبوت والزمر أقرهما وحرف زخرف فيه فصل وقل إحدى الحوالين محوفة وإحدى المينا ثم النبيين وربانيين وأثبت الي أين في علين ورجح الداني حذف الأولى وابنو نجاح قال لخرى أولى ونحو يستحيل الأخير فاحذفي مرجحا إذ كانت في الطرف ورجحنه قبل ما قد حركت لغير يلحاق لو أدهمت لدى وليا وحي يحيي ندى القيامة وفي لنحيي وجاء في يحيي إطلاق لدى عقيلة ولبن حرب وارذا وما كواوا ساقطت في الرسم في أحرف للاكتفى بالضم ويدعو الإنسان ويوم يدعو في سورة القمر مع سندان ويمحو في حميم معوى الحذف في الخمسات عنهم واضح فصل وقل إحداهما قد حذفت مما لجمع أو بناء داخلت كنحو ووريا ويستهون موجودة داود والغونا ورسم لولا في الجميع أحسن وفي يسوء عكس هذا أبين باب ورود حذف إحدى النامين وهو مرجح بثاني الحرفين في الليل ولا التي والاتي وفي الذي بأي لفظ ياتي وامك حكم الهمز في المرسوم وضربته بالسائر المعلوم فاول بالف يصور وما يزاد قبل لا يعتذر نحو بان واسئلق فاء ان بِ مُرادِ الوَصْلِ بِالياءِ ثُمَّ لِأَنَّ مَعَ آ يَوْمَ إِذْ آ إِنَّ مَعَ آ إِنَّ الأَوَّلَانِ وَكَذَا أُمَّةٌ وَالْمُذْنِفُهَا بعد سكون حذفا ما لم يكن ساكن وسطا آلفا كملء يسألون والنبي شيئا وسوءا ساء مع قرؤي إلا حروفا خرجت عن حكمها فصورت بآلف في رسمها وهي تنوء مع حرف السوء أن كذبوا ومثلها تبوءا والنشأة الثلاث أيضا واختلف في رسم يسألون عن عن السلف وموئلا باليا وما بعد الألف فرسمه من نفسه كما أصف كقوله دعاؤكم وماءكم ونحو أبنائهم نساؤكم وحذف البعض من أولياء مع مضمر وألف البناء رفعا وجرا وجزاء يوسف في المقنع الهمز قليلا حذفا ونص تنزيل بهذه الاحرف اعني جزاؤه بغير ألف في تصل ومما قبلها قد صورت ساكن وطارفا إن حركت كبادا الخلق ونبئ يبدئوا جئتم وأنشأتم يشأ واللؤلؤوا في الرؤيا وفي الداراتم والقلف في انتلأت وقمأناتم وفي بعض الذي تطرفا في الرفع وهم ثم زادوا آلفا فعول ما العلماء يبدأ والضعفاء الموضعان ينشأ وشوفعاء يعبأ البلاء ثم بلالا من معا أنباؤه جزاء الأولان في العقود وسورة الشورى من المعهود ومثلها لبني نجاح ذكرا في الحشر والداني خلا فان آثر وعنهما ايضا خلاف مشتهل في سوره الكهف وطه والزمر وماع المؤمنين البالأوا في النمل عن كل ونفذ تفتأوا وبوراء ماعوا دعاء في الطول والدخان قل بلاء ويا كذا ينبأوا وفي سوى التوبات جاء نابأوا ثم تفيكم شركاء يدرأ شوركاء يدرأوا وشوركاء أشارعوا وتغمأوا وآتا وكأوا وما نشاء في هود والخلاف في أبناء وعن أبي داود أيضا ذكرا في لفظ أنباء الذي في الشورى وفي ينبأ في العقيلة أولف وليس قبل الواو فيه ألف فصل وان من بعد ضمه اتت او كسره فمنهما ان فوتحت كمائه وفيئه وهو زؤاء وبولئت مؤجلا وكوفؤا وبعد كسر إن اتت مظلومه كذاك أيضا احرف معلومه نحون ننبئهم وانبئ وبابه وقوله سنقرئك وكيفما حريك توما قر في غير هذه فلاحل شكلها كيائسوا وسوئلت يذراؤكم وساءلوا بارئكم يكلاؤكم وإن حذفت في ضمأن فاحة وفي شمأزت ثم في لأم لأم وعن أَبِي داود أَيْضًا أوثر واختار أن يصورا وما يؤدي لاجتماع الصورتين فالحلف عن كل بذاك دون مين كقوله آمنتموا آباءكم وآهناهم خاسئين جاءكم رئيا أألقيا وفي آبائيا تؤوي مآل وكذا دعائيا مستهزئون السيئات ملجأة مآرب النآر آتبا وآ إذ رسموا بآلف النآر آلك إِنَّ يَا أَلْفِي <تصفيق> رَأَى مِنْ مَا رَأَى في سيئا والسيئ سيئة هي وفي هي لكن في السيئ لغاز صورا هيئ يهئ آلفا وأنكرا وهكما زيد ببعض أحرفي من واو أو من يائن أو من آلف فمائة ومائتين فرسما بآلف لغاز الفرق بعلى ألبحا وما علاك لشيء وهما في الكهف وابن واناق الحيثما لا تياسوا ييأس وقل عن بعضهم في استيأسوا استيأس أيضا قد رسم لأوضعوا وابنوا نجاحنا قال جيال أنتم لا اتوها لا إله وجاء أيضا إلى جئا مع لدى العقيلة وكل نسبعا إذن يكون لي هذا ونونا لداك أي راسم التنوينا وزيد بعد فعل جمع كعدلوا وسعوا وواو كاشفوا ومرسلوا لكن من باء تبوا روو إسقاطها وبعد بعد واو من سعو في سبأ ومثلها ان فاء عسوتوا وكذا جاء وبعد واو الفوص ايضا فابتت وبعد ان يعفو ومع ذو حبس ولؤلؤا منتصبا يكون بآلف فيه والتنوين وزاد بعض في سواد الشكل تقوية للهمز أو للفصل فصل رياء زيد من تلقاه وقبل ذي القرب أتائي وقرنوا في الأنعام قل من نابئي وما خفضت من مضاف ما لئي بأيكم أو من ورائي ثم من آلائي إم حرس بآيد آ فإن والغازي في الروم معلق والياء عن كل ذي لفظ الاء فصل وفي أولي أولو أولادي واه وفي أولادي كيف ياتي وعن خلاف سأريكم دون بيت ولا أصدبنكم في الآخرين وهكما بآلف فرجاء والأصل أن يكون رسمياء وإن عن الياء قلبت آل فاغشبه يا انواس قا او طارفا نحوه هداه وهواه وفتى هدى نعما يا اسفا يا حسره ثم رمى استسقاه اعطى واهتدى قرا من استعلى وولى واعتدى وما به شبيها كاليتامى احدى وانثى وكذا الايام إلا حروفا سبعة وأصلا مطاردا قد باينت ذا الفصلا فالأحرف السبعات منها الأقصى ومثله في الموضعين اقصى ومن تولاه عصاني ثم سماهم في الفتح مع الماء وزر على وجه ترى آوانا وما سوى الحرفين من لفظه إذ ا ا دروس مد والاصل لا د الياء ان ما كذاك قلت ما عادت را بالالف ثم بنخشا ان قد اختلف وفي تقاته كذاك موسم لكنه حذيف عن بعضهم والأصل ما أدى إلى جمعهما ألو على الأصل بياء نوسما كقوله الدنيا ورؤيا أحيا إلا وسقياها ولفظ يحيا وفي العقيلة اتى سقياها ولم يجئ بالياء في سواها وعنهما قد جاء أيضا بالالف كنحو هذه وعن بعض حذف كحذف الهدايا مع محيايا وحذفهم بشرايا مع مثوايا وحذفوا لدى خطايا كلهم ما بعد ياء ثم قبل جلهم والغلف في التنزيل في أحياهم ثم مات وفي محياهم ثم به في فصلت احياها والحذف دون الياء في عقباها ولفظ سيماهم إليه تالي في البكر والرحمن والقتال ثم اجتباه وهما حرفان في نون معطاها كذا أوصاني وذاكر التنزيل أيضا كالما بآلف أوياء نوجوناهما أو أتاني الكتاب واجتباكم كذاك في المحل اجتباه يرسم ولن تراني ما عم تراني بآلف أوياء الحرفان والياء عنهما بما قد جوهلا أصلم بكلم وهي حتى وائلا ان في الاستفهام قل ثم على حرفية ومثلها مثابلا وفي لدى في غافر يختالفوا وفي لدى الباب اتفاقا آليفوا قال عن بعض فِرْسَاتٌ مَبِيءٌ وَهُوَ وَيْرٌ مشتهر القَوْمُ فيما رَسَمُوا بِالياءِ وَأَصْلُهُ الوَاوُ والياء في سبع فَمِنْهُ الناس جاء ذكا وفي الطوح جاميعا كيف جاء وفي القوة جاء وفي داحاها وفي تالاها ثم في طاحاها ولم يجئ لفظ القوة في مقنع ومن وتنزيل لولا في هذا التصليل كتبت به يا ان خلاف الاصل وفاكا والنعي وضم الف في قد ورادت رسما ببعض احروفي والواو في ماثا والنجات وحرفي الغادات مع مشكاتي وفي وك فما الحياة أو الصلاة وكان ما لم توضثهن الى ضميري فاليف والثبت في المشهور وبعضهم في الروم ايضا كتب وود بقوله تعالى بالربا مع اليف كعثمهم سواه كذمروء وكلهم رواه باب حور ورادت بالفصل في رسمها على وفاق الأصل لا يقولوا واقول فوصيل ثم معا بهدى ليس الأولى وتوبات والحج مع يسين وفي الدخان مع حرفينونا والانتحان وكذا ذاك عن بعضهم ايضا بحرف الانبياء فصل وغير النور مما ملكت وفي المنافقين مما قطعت والخلف للدني في المنافقين ولي ابي داود في الرومي ابين وقطعوا من مع مع انما من قبلي تعادون الاولى عنهما وعمان الحرفان قل وعمانوه وفي الرعد اتوا كذا كأن لم معا إن لم فوصيل إلا فإن لم يستاجبوا لوالا ومع غان تمكاثوا رب الوصل ما عند كذا في النحل لكنه لم يأتي في الأنفال لابن نجاح ويرون اتصال وأن ما تدعونا عنه يقطع ثاني وبالحرفين جاء المقنع قصل وأما قاطعوه في النساء أما خالقنا ثم أما أسيسا كذا كأما رساموا في فصيلة ومثلوها ولا تاحينا شهيرت فما لي هؤلاء فاقطع مال الذين ما لي هذا الأرباع وحيفما ثم بطول يوماهم والذاريات وكذا قال فَصْلٌ فصل وقل من كل ما سألتموه بالقطع من غير اختلاف لكن ما في النساء قبل ردوا وجاء امه بخلف عد وكل ما ألقي أيضا نقيل واختار في تنزيله ان صالا والخلف في المقنع قبل دا قالت وظاهير التنزيل وصل اذ ساكت فصل وفيما وحيد وعشارة فيما فعلنا ثانيا في البقره ووحيد فَسَقَ العقود حَرْفٌ وَمَا في فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ كُلٌّ قُطِيعَ وَلَمَبِيَا وَالشَّرَارَا والنور وَالنُّورُ وَالرُّمُ كَذَاكَ ومثلها الحرفاني أيضا في الزمر وخلف مقنع بكل يستقر وخلف تنزيل بغير الشعار ولمبيا وقطعهما اذكى سورا القول في وصل حروف الروس متعالا وفاق اللفظ اذ تاء لا فتفاء في البكري والنحل فاصل وفي النساء عن سليمان نوقل وعنه أيضا جاء في الأحزاب وذني الدهن وعنهما أيضا خلاف أوثير في موضيع وهو اللابي في الشعراء قصل وقل بالوصل بإسامة اشتار وعن أبي عمر في لعرى في راو وقل فهم لبني نجاح روسي ما وعنهما كذاك في قلب إسامة فصل لي كي لا جاء من ذا الباب من الحج والحديد و ثاني وعن خلفي بال عمرا و باتفاق و الك ان الحرفان اصل واصل ان لما عن في الكهف وفي القيمات بغير خلف كذاك في المزمل الوصل ذوكر في عن بعضهم فصل وربما وممن فيما ثم أماني عما عما صل يبنى أمكالوه هموءا وذالوهم مما خريقا معكا الناما ومهما وهكما لظاهر أضفت من هائي تأنيف وخطابي ورحمة بالتائي في البكر وفي سورة العرافي ونص الزخرف معا وفي هدى آتت ومريما والروم كل باتفاق ما كذا بما رحمتي نيضا ذكرت لبني نجاح وبيها إن شوهيرت فصل ون ونعمات بدائن عشر وواحد منها أفيد البقرة وألا إمران تعد واحدة وما عذهما بين ص المائدة ثم في إبراهيم أيضا حرفا لا أولا وفاصير ولقمان ثم ثلاث نحلي عن الأخرى وواحد في الطور ليس أكثرا نعمات ربي عن سليمان روس عن ابن قيس وعقاء وحكم فصل وَسُنَّاتٌ ثَلاثٌ فَاطِرِ وَقَدَرُوا فِي الأَنفَالِ ثُمَّ غَافِرِ فَصْلٌ وَأحْرُفٌ كَذَاكَ رُسِمَتْ مِنْ وَافِدُ خَالِ شَجَرَتْ وَامْرَأَةٌ سَبْعَاتُهَا وَقُرَّاتُ عَيْنٍ كَذَا بَقِيَاتٌ ثم ثُمَّ لعناتا ولعنات في النور قل والمزنو فيها جنات ومعصية معا وفي في الأعراف جاءت على خلاف فرجحت تنزيل فيها الهاء ومقنع حكاه ما سواء قد والحمد لله على ما منا من إنعامه وأكمالا في صافر سنة 11 من بعد سبع مئات للهجرة خمسين بيتا مع أربع مئة وأربع تبصيرات للناشاء عسى برشدهم به أن أرشى من غلام الذنب الى نور الهدى بجاه سيد الورى محمد المحكيد الرافي صلى عليه ربنا عز وجل واله ما لاح نجم او افل هذا تمام نظم رسم الخط وها أنا أتبعه بالضبط كيما يكون جامعا مفيدا على الذي ألفيته معهودا مستنبطا من زمان الخالي مشتهرا في أهل هذا الجيل فقلت طالبا من الوهار و وتنفيقا الصواب القول في احكام الضي الحركه في الحرف كيف ما اتت مو ح اعلاه وهي ايق مرق صغرى وضم ضم يعرق وان كذا امامه او فوق وتحته كسراتوا يا أن تلقى ثم ماتا إن أتبعتها تنوينا فزد إليها مثلها تبينا وإن تقف بآلف في النصب هما عليه في آصح الكتب ثواء للروس ما أو إن جاء وهو ملحاق كنحوي ماء وإيا كنياء كنحو مفتار ما على الياء كذا النص سار وقيل في الحرف الذي من قبل حساب ما اليوم عليه الشكل وقيل في إذن ثم تانون إن تاخف لا عن ولا يكون في الآلف وقبل حرف الحلق ركبتهما وقبل ما سواه أتبعتهما والشد بعد فيه جائلا نارا وغيره فعريه كيف جارا هذا إذا بقيت عند الياء والواو غناتا لدى ذا كما كباقي الأحروف المعرات من غير فرق ولا دنوحات الفرق بين مدغام ومخفى هذا مشدد وهذا قب وعوضا ان شتا ميما صغرا منه لباء إذ بذاك يقرى وحكم نور ساكانت أن تلقي سكونها عند حروف الحلق وعند كل ما سواها تعرى وإن تشأ صورتا ميما صغرا من قرن باء ثم شد يلزام في كل ما التنوين فيه يدغام والواو والياء إذا أبقيت أناتها عنده ما أثبت علامات التشديد والسكون إن شئت أو عريه ما ونونا وكل مختوليس أو يشم فالشكل نقض والتعري حكما وعوي ظن الفتحات الممالة بالنقط تحت الحرف للإيمالة أو عره والنقط في إشمامي سوئة وسوئته ومن آمامي القول في السكون والتشديد وموضع علم الطيمين الممدود دارة علامه السكون اعلاه والتشديد حرف الشين ويجعل الشكل كما قلناه امامه او تحت او اعلاه وبعض اهل الضرق دالا جعله يكون ان كان بكسر اسفله وَفَوْقَهُ فتحا وفي انضمامه يكون لَمْ ترآ من آمامه وطرفه فوق قائمان وفي سوى الأعلام نكسان من غير شكلات لما تنزال منزيلها والبعض منهم أشكالا كاول وبعضهم في الطرف وفوق واو ثم يا و ا ل في همز بعدها تا اخر او ساكن ادغم او ان اظهر كذاه ورش مثل يا إي شيء في مده ونحو واو الثوي وان تكن ساقطا في الخط طيه الحق تها حمرا لجعل المط وإن انت شق الحق ومطاتا موضيعها جعلتا ومثل هذا حكمها يكون إن لم يكن همز ولا سكون في كل ما قد زدته من ياري أو صيلات آتتك بعد الهائي كذا نحو لا يستحيك. قوله أنت ولي يحيي القول في المدغام أو ما يظهر فمظهر سكونه مصوار وحريك الحرف الذي من بعد حساب ما يقرأ ولا يشد وعرما بصوته ادغمته وكل حرف بعده شددته ثم الذي ادغمت مع القاء صوت كطاء عند حرف التاء صور سكون الطاء ان اردت وشديدن بعده حرفت أو عريء شتاك إلى الحرفين والأول اختيرا من الوجهين القول في الهمز وكيف جويل محققا وعادا أو مسهلا فضبط ما حقيقا بالصفراء نقط وما سهلا بالحمراء وَأَذَلَّ الَّذِي ذَكَرْتُ فِي الْمُسَهَّلِ سُهَيْلًا بَيْنَا بَيْنَا أَوْ بِالْبَادِئِ إِذَا تَحَرَّكَ فَفِي مُؤَجَّلٍ وَبَالِهِ مِنْ ثَوْقِهِ إِنْ أُبْذِلَا وَنَكَذَبِ آلِفٍ مِّن لِّئَامٍ إِلَى الْيَائِ قِرَاءَةَ ذَا وَالْحُكْمُ فِي اقراه ما كالحكم من بعد كسر وارادت او ضم وإن تا شا صورت همزا او ولا وا وا من قد سهالا اولاه ما فاق تفاقي ان جاءتا بالضم او مكسوراتين وَكُلَّ مَا وَجَدْتَهُ مِن نَّبَرٍ مِنْ غَيْرِ صُورَةٍ فَضَعْ فِي السِّفْرِ وَمَا بِي شَكْلٍ فَوقَهُ مَا يُفْتَحُ مَعْ سَاكِنٍ وَمَا بِي يُوضَحُ مِنْ تَحْتٍ وَالْمَضْمُومُ فَوقَهُ أُولَئِكَ لَكِنَّهُ بِوَاسِطٍ مِّنَ الآلث ثم امتاح موضعه بالعين حيث استقر واضطعه دون مين كعامان في امان والسوع في السوء والموسيء كالموسيع وخصت العين لما بينهما من شدات وقرب مخرجيهما لأجل ذاته خطت عن الثيقات عينا من الكتاب والنوحات وكل ما من همزاتين ورادا في كلمات بصورة قد أفردا فَقِيلَ صُورَةُ الليل لا مِنْهُما وقيل بل هي إلى وَذَلِكَ وذل في المتفقين وأول الوجهين في المختلفين ففي اتفاق تجعل المبيانة من قبلها وفوقها المليانة وفي اختلاف ثوقها الصفراء ونقطات أمامها حمراء وإن تشاء فاجعل هنا ما سهيلا واون بنحو قوله آنزيلا والياء في الباقي من المختلف حمراء وآلهاتنا في الزخرف وقوله آمنتم مستفهاما الحكم فيهن كما تقداما لكن بعد آليف الحق تحمراء مثل هذه إن أنت جعلت هذه هي المليانة وإن جعلتها هي المسكانة فالآليف الحمراء ألحيقا والقطع لنها أو بنقط عويضا وإيا كنه سكان من قبل صحى فحكمها لورش النقل من بعد نقلي شكلها وجرة تجعل فيما حليها وقبل ذي الكحلاء أيضا تجعل حمراء على مذهب من قد يفصل لدى التفاق واختلاف بعده وإن تشأ ما بمده وَأَمْزُ أَلَا لَئِذَا مَا أُبْدِلَ وَبَابُهُ مَطْعٌ عَلَيْهِ جُوعًا وَلَا كَفِيَ أَنْتَ أَن تَعْتَبِ رَحْوَابِهِ وَلَا تَغِشْ شَاءً شَارِ القول في الصلاة عند الوصل وحكم الابتداء ثم النقل فصيلة للحركات تتبع ففوقه من بعد فتح توضع وتحته إن كسرة ووسطه ضمة كذا اتت مرتبطه وان جنه تحته جعلت وواسطة إن ثالثا ألزمت ضما ووضع ضبط لابتداء نقط كوضع الشكل بالخضراء أمامه إذا بضم ابتدأت وفوق إن فتح وتحت إن كسرت وحكمها لورشهم في النقل كحكمها في الفات الوصل ففوقه أو تحته أو في موضع الهمز الذي قد ساقطا فإن أتى من بعد همز آلف فقر محل همز تألف القول في النقص من الهجاء ان شئت ان تلحق بالحمراء أول الثاني به قد داخل علامه للجمع أو أن أصلا نحو النبيين ترى ثم ما قولهما ضمت ففي الثاني كما هذاك يلونا وإن شدت كنحو نميين والتزمت أن تلحق الأخرى إذا ما حذفت فيما به أولاهما قد كانت وإن حذفت ما عليه بونيا ألفه نحو قوله ماوريا ففيه تخير لدى الإلحاق وإن تكل أولى فباتفاق عكس هذا جاء في جاءنا وحلف اخر به استبانا والحقن الفا توسطا من ما من الخط اختصارا ساقطا وما بواو او بياء كتب عن واو او عن حرفياء كولبا وان تطرفت كذا تكون ما لم وقع من بعدها سكون وما علام ألحقت يمناه لأسفل من منتهى أعلاه ما لم تكن بواوي نويا إن أتت وقيل يمناه بكل ألحقت لكن من اسم الله رسما حط ولا تب فرقا خط وألحقا أليف إذا رأتموا وليأ من إلافهم وترسموا ثانيا ننجي يوسف ولمديا حمرا واولا بباب حاليا واختير ترك لحق تؤوير إيا وألحق وليا أواوا أميا إن شئت في اتصاله بمضمري وهمزه في الخط لم يُصَوِّرِي قياسه جَزَابُهُ في يُوسُفَ لكن فِي نُصُوصِهِمْ مَا أُولِفَ وَنُونَ تَأَمَّنَ إِذَا الْحَقُّ تَهَفَّنَ قُطَّ أَمَامًا أَوْ بِهِ عورته القول فيما زيد في الهجاء من الف او واو نوم ياء فكل ما الاليف فيه ادخل كقوله لاذبح الملائنا وشبهه مما بقي المتصل بالله صوره وقل المنفصل وزيد ما في مائه وجيئه وتياس وشبه مجيئا وبعد واو الفرد ثم تفتأ وبابه وفي الربا وفي امرؤ وزيد أيضا ياء من آنائي وبابه والواو في أولئي واخر الياء من بأيدي للفرق بينه وبين الأيدي فدارة تلزام المزيد من فوحه علامة أنزيدا وشدد الثاني من بايكم وعر اولا لما قريد غم القول فيما جاء في الله ألف الحكم في الهمزات منه مختلف فقيل ثانيه وقيل الاول وهمز اول هو المعول ومده ان كان ما يمد لاجل همز كائن من بعد إذ أصله حرفان نحو يا وما في خطا كما قد روسما وان يكن ذا الهمز في نفس الالف فحكمه كما مضى لا يختلف وبعد لام الف ان روسما مؤخرا وقبل ان تقدما وكل ما ذكرت من تنوين او حركات ومن السكون والقلب للباء وما للهاء من صيله من واو نوم ياء ونحو يدعو الداعي والتشديد ومط ودارة المزيد ونقط تأمنا وما يشم مع الذي اختلسته فالحكم أن تجعل الجميع بالحمراء هذا تمام الضبط والهجاء محمد جاء به موظوما نجنو محمد بن إبراهيما الأوموي ناسبا وأنشأه عاما ثلاث ما عاما سبع عداته أرباعة وعاشرة جاءت لخمسمائة مقتافرة فإن أكن بدلت شيئا غالطا من او أو أوفلته فساقطا فالدار كانه موقنا ولتسمحي فيما بدا من صالة ولتصفحي ما كل من قد أم قصدا يوشد أو كل من طلب شيئا يجد لكن رجائي فيه الله يرى فما صفاق وعفو عما كادرا ولست مد دعيا الإحصاء ولو قصدت فيه الاستقصاء إن ليس ينبغي اتصاف بالكمال إلا لربي الكبير المتعان وفوق كل من ذوي العلم عليم ومنتهى العلم إلى الله العظيم كيف وما بكري سوى ما اشتهر عن جله وما إليه ابتدرا إلا يسيرة سوى المشتهرة أوردتها زيادة وتنفرة فالحمد لله على إكماله وما به قد من, من إفضاله حمدا كثيرا طيبا مجددا متصلا دون انقطاع ابدا وانفع به اللهم من إليه أو حواه فهما وجعله رب خالصا وقائدا بنا إلى جنات عساه دائما به ينتافع ليوم لا مال ولا ابن ينفع ويا عظمت ذنوبي وليس لي من طبيبي فابن بتوبة عسى الذي sha يذهب عني وإليك روبتي في الصفح عن مقتار في وزلتي وحجه لبيتك الحرام ووقفة بذلك المقام واغفر لوالدي ما قد فعل من سيء رحماك يا رب الأولى وارحم بفضل منك من علم لا منا كتابك العزيز أو اطرا بجاه سيد الورى المامل محمد الشارف المؤثر صلى الاله ربنا عليه ما حن شوقا دالف إليه الاعلان بتكميل مورد الظمآن نظم الإمام المقرم عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر رحمه الله بحمد ربه ابتدى بن عاشري مصليا على النبي الحاشري هكا زوائد لمورد تفي بالسبع معه من خلاف المصحفي المادني والمكي والإيمان والكوف والبصري معا والشان فارسم لكل قارئ منها بما وفاقه ان كان مما ملازما او بمخالف خلافا اغتفر وكن في الاجماع من الخلف حذر وما خلا عن خلفها فمفرد كنافع لكن يراعى المورد ووفقا بالرسم ممكن الوفاق كذي يسوء ورؤوف لا شقاء من سورة الحمد للعراف عرفا فيا ابراهيم في البكر احذفا لغير حرمي وقالوا التاق ذا يحذيف شام واوه أو صاف ذا للماذنيين وشام بالألف يقاتلون الحق المختلف والمك والعراق واوان سارعوا بالزوب للشام بباء شائع كذا الكتاب بخلاف عنهم والشامي يوصب قليلا منهم واوى يقول فزد فزر والمادنيان وشام يرتجد لدار للشام بلا من واهنا قد حاذف الفر في يتاء جيتنا وشوركاؤهم ليوتوهم للشام في محل همز أبديا في ساحر العقود معهود اختلف وأول بيونس كذا الف من سورة الأعراف حتى مريم تذكرون الشام يا قدما وما فانا له ابينا بعكس قال بعد مفسدين بكل ساحر معا هل بالالف وهل يلي الحاء او قبيلها اختلف الآل في الشام إذا نجاكم ومن مع تحتها آخير توبة يعن للمك والذين بعد المادني والشام لا بها فاستابني كلمة الثاني بيونس بالتا وفي العراق بالهرث سما وفي يسيركم ينشوركم للشام قل سبحان قال قد غسم له وللمكي ثم منهما قالبا منها العراق راسما معا خراجا بخلاف قد أتى وفا خراج للجميع مكانني للمكينونا ثانيا والكل اتوني معا بغيريا من مريم لصعد قل ذا الاول في الانبياء الكوف قال يجعلوا في قال كم قال ان عكس جرى لاوى وللمكي في ألم يرى في الله يزيد البصري والامام همزا نعتمد والمكي أولى نزل القرطاني ويكفي النمل نون انسان وحاذرون فارهين الالف يثبت في بعض وبعض يحذف في وتوكل عوض الواو بفاء الماضي والشام والواو فاحذف للمك من وقال موسى والف لؤلؤ فاقر بخلف قد ما عاملته الهالك في النكب وآلف الظنون للكل اكتبا من صعد للختم فخلفها أتا في عبده تاليم كاف وابتا كلمة الطول وتأمرون أعبد للشام مزيد نوني أشد منهم هاءه كافا القلب والكور في أو أن يظهر الهمزة جلب واستان مصيبة بمحل الفاء للمادني والشامي ثمها في دشته ذذا وحسن نوسي في الكوف إحسانا فأحسن بهما في خاشعا بقتار قد اختلف وواو العصف بشامين ألف وإذ المنشآت الألف وفي العراق الياء منها خالفوا ويا أفاني ذي الجلال الشام ردوا وضم النصب في كل وعد واحذف ضمير الفصل منه والغني من مصحف الشام كذاك المدني وقل قَالَ إِنَّمَا أدعو ألفاني قواريرا ببصر مختلف ولا يخاف عوض الواوى بفاء للمادن والشام والآنا وفاء فالحمد لله على حسن الختام وللنبي أنهي صلاة والسلام